وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار نبدأ من عند كتاب الكسوف فكتاب الاستسقاء قد ذكرناه قبل ذلك وأن الاستسقاء هو طلب السقية وهذا فيه تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلق الناس قلوبهم بربهم عند طلب السقية وهذا من عبودية التوكل وهذا يندرج تحت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فطلب السقية هو من طلب العون من عبودية الاستعانة كما قال ابن القيم فإن الدين كله يدخل في هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين فالاستسقاء إنما يدخل تحت عبودية التوكل والاستسقاء قسمان قد يكون دعاء وقد يكون صلاة فالاستسقاء قد يكون دعاء بدون صلاة كما ذكرنا في صيح مسلم الرجل الذي دخل المسجد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلك الزرع والدرع فادع الله أن يسقينا فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وَمَا نَزَلَ مِن على المنبر. إِلَّا والماء يَتَحَضَّر من لِحِيَتِهِ عليه الصلاة والسلام فحينما طلب الصحابي من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوا أن يدعوا الله أن يسقياه هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التوصّل والوسيلة بأن التوصّل بالنبي عليه الصلاة والسلام على عرف الصحابة إنما يراد فيهم أمرين بخلاف التوسل الذي يذكره الصوفية اليوم كلمة التوسل من الألفاظ التي دخلها الإشكال فالعرف اليوم كثير من الناس إذا سمع هذه الكلمة أو قرأ كلمة التوسل فينصرف إلى ذهنه التعريف الذي تربع عليه ألا وهو التوسل بالشخص التوسل بالضريح التوسل بالجسد أو أنني أجعله واسطة صاحب الضريح بيني وبين الله عز وجل أو أنني أسأله فهذا التوسل الذي تعارف عليه كثير من الناس حتى عند قوله تعالى فبتغوا وبتغوا إليه الوسيلة وبتغو إليه الوسيلة فيسمعون هذه الآية كلمة الوسيلة فيصرفونها إلى المتعارف وهذا أصل كبير قبل البيان في كلمة الوسيلة أو التوسل أصل كبير جدا أن الحقائق والمصطلحات إنما ينبغي أن تعرف على فهم القائل لا على فهمك أنت على فهم السامع فإذا خرج الكلام من الشرع فإنما يحمل الكلام على ما تعارف عليه أهل الشرع وهذه تكلمنا فيها مئات المرات ولكن مع التكرار في المسائل هذا يثبت في الأزهان فاللفظ المصطلح حينما تسمعه فلا تعرفه على ما تخزنه أنت في ذهنك وإنما الأصل أن تعرفه على مراد القائل على مراد, على مراد القائل هذا هو الأصل ولو أنك حملت كلام القائل على ما تعرفه أنت لوقع لو هنا الخلط بين فهم القائل وفهمك أنت والخلط منك أنت لأنك أنت الذي أخطأت حينما حملت كلام القائل على فهم هذا مهم جدا في الأديان حتى فيما يتعامل الناس به يعني في أمر الدين وفي أمر الدنيا فيما يتعامل به الناس في الدنيا الألفاظ قد تكون مشتركة لكن إصحاب الصيدليات أو الطب لهم تعريف وأصحاب الفلاحين لهم تعريف ودول لهم تعريف إذن ينبغي أن تحمل تعريف الكلام على فهم ومراد القائل هو ده الحقائق الحقيقة العرفية الحقيقة الشرعية الحقيقة اللغوية تحمل كل كلمة على عرف القائم عرف الشرعي عرف اللغة عرف الناس فكلمة الوسيلة حينما يسمعها الصوفية على قنواتهم وحينما يفتون يتمسكون بهذه الكلمة كنا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم فكلمة التوسل هذه إنما الخلط حينما حملوها على ما يتعارفون من توسلهم بالأموات من توسلهم بالأضرحة فحملوها على هذا الفهم والأصل الكلمة خرجت من الصحابي وهذا الحديث صحيح الإمام البخاري ومسلم فإذا خرجت من الصحابي فينبغي أن تحمل المصطلح على, على مراد الصحابي وده كلام منطقي جداً كما يقال كلام منطقي جدا هو من اللي قال كنا نتوسل بنبينا الصحابي واضح حديث أنس حديث عمر بن خطاب فينبغي هذا الكلام إنك تحمله على فهمك أو تحمله على مراد عمر الجواب على مراد عمر لأن الكلام خرج من خرج من عمر كويس جدا اتنين عمر لما بيقول كنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح حديث البخاري حينما أجدبت الأرض وما في ماء فقال اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا فإننا نتوسل إليك بعم نبينا كم يا عباس فادعه يبقى لما نيجي نتكلم مع الناس دي ييجي يقول لك انظر في صيح الإمام البخاري بيقول كنا نتوسل مفهوم يبقى أول شيء كويس جداً يبقى أنا وإنت مش متفقين في الحديث صح الكلام؟ هذا أول شيء لكن الخلاف فيه؟ الخلاف أنني أقول بأن هذا التوسل غير المراد الذي أنت تريده صح الكلام؟ كويس جداً طيب فين المسلك الذي يرجح؟ إما قولي وإما قولك كما قال تعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الاتنين ما ينفعشوا صح صح الكلام كذا الاتنين ما يصح أن يكونوا صح وما يصح أن يكون الاتنين خطأ الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان يبقى إما أنا على ضلال وإما أنك على ضلال أفهم الكلام كده كويس جدا يبقى لما قال عمر كنا نتوسل لما قال أنس كنا نتوسل بنبينا يبقى لازم نفهم المراد ده على مراد أنس وعمر ولا على مراد حضرتك يبقى أنس وعمر كويس جدا فأنا بطلب منك أن التوسل بالذات بالشخص بذات النبي عليه الصلاة والسلام أين هو في عهد الصحابة، وأين علمهم النبي ذلك؟ أفهم الكلام؟ يبقى المناظرة تكون هكذا، بدون لا أو مش عارف إيه، كنا نتوسل بنبينا فين الحديث ده في صحيح البخاري، لا أكيد ضعيف لا الكلام ما يكونش كده، يبقى الكلام صحيح، كويس جدا، الإسناد صحيح، لكن دلوقتي إحنا عايزين نتكلم، أنت بتقول بأن التوسل هو في الذات خلاص وأنا بقول التوسل بخلاف ذلك وهبين لك إيه المراجعة هل أنت عندك أن التوسل بالذات علمهم النبي ذلك أفهم لأنهم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله هل علمهم النبي فإن علمهم فأين هو اتنين هل ثبت عن صحبي واحد أنه توسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وأن التوسل المراد به الذات إن كان فتفضل واضح كلام يبقى لن يجد بيان من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بمثل هذا ولن يجد من الصحابة أنهم فعلوا ذلك إذن كلمة التوسل يبقى أنت كده بتسخر كلام الصحابة على مرادك أنت وهذا غير صحيح مخالف للقرآن الذي أنت تعتقد أنه كلام الله قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا فهل أنت متبعهم في هذا الفهم إذن ما يستطيع كويس جدا إذن ما معنى كلمة كنا نتوسل صح كذا يبقى الضرع لك أنت يبقى أنت لازم تجيب الإيه؟ الدليل ان الكلمة دي لها فهم آخر بخلاف الخاص أولا قول عمر كم يا عباس فادعو هذا الحديث فيه أمرا الأمر الأول أنه لو كان التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في قبره حينما مات واضح كلام فإن, لا تأكل فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فكان عمر يتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام ويفعل ذلك ويقول ذلك لكنه ما, ما فعل صحيح والنبي قريب منه في مسجده واضح هذا أذي أولا اثنين قال كنا نتوسل بنبينا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا كم يا عباس فادعو إذن كان مراد التوسل هنا هو هو الدعاء إذن كنا نتوسل بنبينا أي بدعاء نبينا المراد بدعاء نبينا مش حجر أو حكر لي عليك لا أولا بحديث عمر لأنه قال كم يا عباس فإن فادعوا لأنه ما توسل بذات العباس وإنما قال قم فادعوا إبقى كان المراد من التوسل بسياق الكلام قم, قم فادعوا وحينما دخل الصحابي على النبي على المنبر يوم الجمعة قال يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يسقينا يبقى الصحابي لما دخل ما توسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو اللهم إني أسألك بجاهك أسألك بجاه نبيك أسألك بذات نبيك وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله لنا أن يسقينا يبقى فهمنا كذا إن كلمة التوسل بنبينا بمعنى بمعنى الدعاء. بمعنى الدعاء أو التوسل يبقى هنا التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته صحيح وعمر هنا قالكم يا عباس فادعوا يبقى هنا التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح دعاء العبد الصالح مع أن عمر أفضل من العباس باتفاق الصحابة صح الكلام؟ باتفاق الصحابة ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل ولكن هذا تواضع من, من عمر مفهوم الكلام كده التوسل الثاني في عرف الصحابة ألا وهو التوسل بإيمانهم بالنبي محمد التوسل إلى الله به بايمانك لان ايمانك بالنبي عليه الصلاه والسلام واتباعك للنبي عليه الصلاه والسلام هذا ايمان وهذا عمل والعمل من الإيمان ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا صحيح فامننا ربنا فاغفر لنا اذا ربنا فاغفر لنا بعملهم الصالح أن الله يغفر لهم بعملهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والاتباع عمل والعمل من الايمان. واضح الكلام كذا إذن ملخص مسألة الوسيلة هذه اللفظة هذا المصطلح فالتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يراد به أمران واضح الكلام إم التوصل بالنبي عليه السلام يعني بدعائه يا رسول الله فادعوا الله لنا وإم التوصل بإمانهم بالنبي عليه السلام واتباعهم للنبي عليه الصلاة وهذا عمل وهذا عمل صالح كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ما قال يحبكم الله شفت الشيخ شفت القرافي الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى صحيح كذا قال يحببكم الله إذن هنا التوسل إلى الله بإيمانهم به بالنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانك بالنبي أنت مأمور به من الله واتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام أنت مأمور به من قبل الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاعا بإذن الله بإذن الله بإذن الله يبقى فهمنا كده ملخص ملخص كتاب ورسالة الوسيلة لشيخ الإسلام المتهمية بين إيديكين هذه ملخص مسألة الوسيلة التوسل الثالث بدعي وهو التوسل بالجاه واضح التوسل بالجاه اللهم يتوسل عليك بجاه نبيك هذه بدعة النبي ما علمهم ذلك ولا الصحابة فعلوا ولا الصحابة فعلوا ذلك وإن كان جاه النبي عند الله عظيم ولكن لم لا لأن الصفية لما ربّه على شيخ الإسلام المنتيمية فالربّه على البكري البكري قال لي شيخ الإسلام المنتيمية كده بيقول له أليس جاه النبي عظيم خد بالك من المداخل في المخالفين ودي مهمة جدا في علم الجدل ان يجيب لك شيء مفيش خلاف بيني وبينك عليه لكن ليس هو موطن النزاع مش هو موطن النزاع واضح الكلام كده كأننا مثلا ماشينا على طريق اسكندرية طب نمشي منين؟ نمشي منين؟ من أنهي طريق؟ مفهوم؟ فهي يقولك خد طريق الأمريكيين ايه خد طريق الأمريكيين؟ هو فيه طريق اسمه كده لكن هو ده اللي احنا عايزينه مش هو ده موطن النزاع بالوقت يبقى فيه فرق بين الكلام المتفق عليه هل تنكر جاه النبي عليه والسلام هو عايز وقاعدك في كده هل تنكر جاه النبي عليه والسلام فبقول له ايه انا لا انكر جاه النبي عليه والسلام بل ان جاهو عند الله عظيم بل ان الله قال عن موسى وكان عند الله وجيها اذا كان موسى وهو ادنى فضل من النبي عليه الصلاة والسلام والنبي افضل الانبياء له عند الله جاه فالنبي محمد له جه افضل قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مفهول فأنا لا أنكر مسألة الجاه جاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الجاه عند الله عظيم يكفي أنه خليل الرحمن لكن مش ده موطن النزاع وإنما موطن النزاع هل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بجاهه ان قلت نعم تفضل بالدليل وإن كلت لا فأنت تعلمنا دينا لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لنا وهذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام يكفي فيه حبوط الأعمال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واضح كلام لا لترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرونه فالتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة بما لم يقل بما لم يفعل بما لم يعلم فهذا مأزون بحبوط العمل نسأل الله السلام ورع فيه فليس موطن النزاع في هال النبي عليه الصلاة له جهة أم لا وإنما موطن النزاع هال النبي عليه الصلاة علمنا ان نتوسل بجاهه واضح كلام الحموك الله الجواب إن كان عندك فتفضل به بالدليل وإن لم يكن عندك وَقُلْتُ وَلَكِنَّهُ خير قُلْنَ هَلَّ النَّبِيُّ لَمْ يُبَلِّغْ لَنَا هذا الخير أو بلغ هذا الخير يبقى هنرجع لنفس المسألة فلو قلت بلغ الخير يبقى لازم الدليل إذا قلت لم يبلغ هذا الخير إذن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في البلاغ ولو قلت قصر في البلاغ هتقوم كافر ما انتملكش حل في المسألة إما النبي عليه الصلاة والسلام بلغ إما ما أفهم الكلام كده إذن ليس موطن النزاع في جاه النبي عليه الصلاة وإنه موطن النزاع هل علمنا ذلك اتنين هل الصحابة الذين هم أعلموا الناس به لماذا أعلم الناس به لأنهم عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله اشمعنا هم أعلم بتأويله في مغفالين حمقى بيقولوا كده لأنهم نزل عليهم ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يطبق القرآن قولاً وفعلاً واعتقاداً وباتفاق أهل الأرض من الكافرين والمسلمين أن أصحاب الرجل أعلم الناس به أعلم الناس به شوف الجماعة العلمانين يقول لك إيه يقول لك اكتشفنا اكتشاف إيه بقى اللي رساله من صاحب شكسبير كتب رساله اكتشفناها صاحب شكسبير مفهوم صاحب شكسبير وبتتباع للحمقه والمغفلين ب 20 مليون دولار شويه حمقه مع ان الكلام ملوش اي اثبات صح كده يعني انت ممكن تقول لهم طب ايه دليل الكلام ده ما هي رساله ورقة ايه دليل الورقه بيقول لك مكتوب عليها اسمه طيب خلاص أنا أكتب لك ورقة ومكتوب عليها أنا شيكسيبير بقى نفسه مش صاحبه وأكتب لك بخطه ومش عارفه وأجيب لك ورقة من القرن مش عارف ايه وخلاص انتهت المسألة مفهوم الكلام كده لذلك هل يبقى نرجع للسؤال هل النبي بيّن وعلم ذلك أو هل الصحابة كانوا يتوسلون إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة الجواب الجواب لا عمر في الحديث قال اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا فإنا نتوسل إليك الآن بجاه نبينا الجواب؟ الجواب لا وإن النبي عليه صلى الله فجاهه لا يموت صح الكلام؟ جاهه لا لا يموت فكان يتوسل بجاهه لكنه ما فعل إلا عند الأشاعر بنفيهم لاسم الفعل مش مكلمنا في المسألة ده أبل كده في المحاضرة اللي فات أو أبل اللي فات بنفي الأشاعر الاسم الفاعل أن العالم إذا مات لا يسمى عالما لكن المسألة دي يعني من الدقائق المسائل اللي حتى فيها فضيحة عندهم ممكن لا يذكرونها كثيرا كما ذكر الإمام السجزي الأندلس في هذه المسألة لذلك من فضائحهم أن النبي إن مات لا يسمى في قبره نبيا فاسم الفاعل يمحى فجاه كذلك يمح مفهوم وده أنا الله السلامة والعافية يبقى نرجع هنا التوسل بالجاه هذا اين هذه بدعة اللهم إني أتوسل لك بجاه نبيك هذه بدعة يا جاه النبي شرك لأن هنا مش توسل إلى الله لا ده هنا بقى طالب ودعاء من جاه النبي الله يا جاه النبي اسمع حضرتك دي نفسها ايه هذه شرك لانه هنا ما قال اللهم اني اتوسل اليك بجاه فهذه بدعه وانما الشرك حينما يسأل ويدعو ويقول يا جاه النبي كأنه بيقول يا رسول الله ارزقني كذا او اديني كذا او اعطيني كذا ده اذا كان نقل شيخ الاسلام التنمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح والرد على البكر الاجماع اجماع الطوائف حتى ان من قال نداء الصفة دعاء الصفة فإن هذا كفر بإجمع المسلمين نداء الصفة دعاء الصفة يا قوة الله اسمها إيه يا قوة الله كأنك تقول يا علم الله علمني يا رحمة الله رحمين كأن جعل الرحمة صفة مباينة عن الذات كأن الرحمة دي ذات مباينة إله تاني مع أنها صفة تقوم يقوم بها الموصوف لذلك أنت بتقول القرآن كلام الله فكلامه صفة واضح كلامه صفة والحي القيوم جل جلاله هو الذي يقوم بهذه الصفة فهو الذي يتكلم فهو الذي يتكلم ووضح الكلام كذا وهذه المسألة بيناها قبل ذلك في مسألة الصفة التي تكون بذاتها العين التي تكون بذاتها والعين التي تكون, تكون بغيرها يبقى هنا كلمة مسألة الجاه الله مني أتوسل إليك بجاه نبيك فهذه بضعة حينما, حينما يقول يا جاه النبي ويدعو جاه النبي فذهب هنا إلى إلى الشر وهذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليمها ولا على الصحابة أنهم فعلوها مع مع النبي عليه الصلاة والسلام وأما عرف الصحابة في مسألة التوسل عرف الصحابة أمرا لا ثالثة لهم لا ثالثة لهم ومستحيل أنك تجد ثالثة لهم أولا ها أنه الدعاء يا رسول الله أدعو الله لنا واضح كلام اثنين بإيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام وباتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام فهو توسل إلى الله بالعمل بالعمل الصالح كمثل الأصحاب الغار ما توسلوا إلى الله بالعمل توسلوا إلى الله بصالح الأعمال قالوا يا هؤلاء توسلوا إلى الله إنه لن ينجيكم إلا صالح أعمالكم صالح أعمالكم يبغى هذا يوفيد توسل إلى الله بالعمل بالعمل الصالح واضح الكلام يبقى هذا هو الإيه؟ الإشكال حول مسألة حول مسألة التوسل يبقى الكلمة دي لما تيجي وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة الضمير هنا عائد لمن تكلمنا هذا في كتاب التوحيد عائد لمن عائد لرب العالمين مفهوم؟ وابتغوا إليه الوسيلة كويس أي ابتغوا وامضوا وفعلوا ما يكون من نبيي لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة التي تعرف بها ما يرضي ربك وما لا يرضيه وما يحبه ما لا يحبه ووضح كلام هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة قوله تعالى وَبِتَغُوا إليه الوسيلة من هنا الوسيلة؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى هنا الوسيلة أنني أتوسل إلى الله بذاتة النبيра السلام الجواب لا إنما هنا باتباعك للنبيع السلام جمعين إن كنتم تحبون الله ها؟ فتوسلوا بذات النبي النبيع الله, الله قال فين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني إذن المقياس هنا أمر الإن أمر لاتباع فاتبعوني يحببكم الله فالمقياس اتباع لذلك قد يكون مثلا واحد دلوقتي يقول لي أنا من آل البيت أنا من الأشراف مفهوم الكلام هل هذا له قدر هل هذا له قدر عند الله إذا كان هذا العبد لا يعمل شيئا الجواب, الجواب لا الجواب لا لما لأنه يوم القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون الأصل هو الإيه هو العمل. هو العمل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة قال عند الإمام أحمد وعند أبي نعيم الفتن قال هلاك أمتي على غليم من قريش من قريش مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قراشي قال هلاك أمتي على غلي من من قريش إذن مسألة الأنساب دعك منها وإنما الأصل هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون رجل من آل البيت حقا ومن الأشراف حقا مفهوم الكلام لكن يكون غيره متبع للنبي عليه الصلاة والسلام عند الله أعظم قدرا منه عند الله أعظم قدرا منه وكلمة الأشراف هذه الكلمة غير معروفة عند النبي والصحابة لأن كلمة الأشراف جمع شرف جمع والشرف جمع شرف والشرف من الشرفة وهو العلوم إذن الشرف هو لإيه يقول مثل فلان ارتفع شرفا يعني ارتفع مكانا فالشرف هو العلو فالشرف إنما يكون بعمل العبد واتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام يكون العبد بذلك شريفا باتباعه لكتاب ربه ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أما ييجي واحد لا يعمل شيء ويكون من أهل البدع ويقول أنا من الأشرف اولا يعني ايه الاشراف يعني من آل البيت هل يكون هذا عذرا في القبر ان تكون من آل البيت الجواب الجواب لا وانما القدر انما يكون باتباع لامر الله الامر لامر النبي عليه الصلاه والسلام فلو كان من آل البيت وكان متبعا لله متبعا للنبي عليه الصلاه والسلام لهذا يزداد شرفا على على شرف واضح الكلام وانظر الى نوح ابنه من اهل النار ابراهيم ابيه من اهل النار واضح كلام ابوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار صحيح عم النبي عليه الصلاة والسلام ها ابو طالب في النار اذا يبين لك هذا بان الدين انما هو اتباع لا تقول انا ابويا وأنا عمي وأنا خالي وأنا ابني وأنا كذا بعك من هذا الكلام الفارغ فهذا لا يوزن عند الله وإنما الذي يوزن عند الله العمل الصالح يبقى هذا مختصر في مسألة التوسل مسألة الاستسقاء وتكلمنا في هذه المسألة التي هي في غاية أهمية في مسألة معنى التوسل في العرف الحاضر ومعنى التوسل فيما تعارف عليه الصحابة رضون الله عليهم